يا ليلي يا, لي يا عين يا ليلي يا ليلي عشي يا ليلي لي اشتكى من جرح قلب حزين ظهران أبيك شكوته والدنيته مستيد عاشد يا ليل اشتكى من جرح قلب حديد ظهران مجروح بجرح اللي راح مجروح بجرح اللي راح من غير ما يتقل فيه صضان عليه شكوته وانت اللي ده تعد حرثو يالي تعد حرثو يالي وفي عيس ما بيشكي قبلو جريح في الهوى من شكوته بيحكي قالو تعالى تعالى الحالي. الجرح واحد والموالك والموالك دموالك. هنروح لقاضي الغرام. هنروح لقاضي الغرام. نحكي له بجرال. ونشوف هذا الغرام اشتكى وقال بدمع اللعين احنا الثلاثة غلاب احنا الثلاثة غلاب وفي الهوى متفين